أيها الإخوة الآن تقام صلاة القيام وطلوب. يا عذابكم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 عَلَيْكَ هُدَاهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ يُسْطِيرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أُغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَدْرِيبُهُمْ بِسِمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ الليل والنهار سرا وعلى نية فلهم هجرهم فلهم هجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقربه الشيء قالوا من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا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 الله أكبر. الله أكبر. سميع الله لمن حمله. ربنا ولك الحمد.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 وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الله لمن حميد ربنا ولا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 الحمد لله رب العالمين الرحب الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب والمؤمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا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 وَأَنزَلَ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يدغمها فانه اذم قلبه والله بما تاملون علم الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Allah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 وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَصُدْنَا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الله اكبر الله واكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امس الله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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء البثنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريم فيه إن الله لا يخلق الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أنوالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المهاب قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 سبحان الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله Allah. سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذين أعملت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم ترى إلى الذين أُوتوا نصيباً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 كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قُل اللهم مالك الملك تقتل ملك من تشاء وتنزع الملك من من تَشَاءُ وتعز من تَشَاءُ وتذل الخير انك على كل شيء قدير تنجي الليل في النهار وتنجي النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من لا شاء بغير حساب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 الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده. أبنى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت رأت عمران رب إني لذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْتَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْتَ وَإِنِّي سَمِيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِدُهَا بِكَ من الشيطان الرَّجِيمِ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 الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فلادته الملائكة وهو يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فلادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك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 قال آيةك ألا تكلمنا سثلاثة أيام إنما رمزا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشر والابكال الله أكبر الله <تصفيق> الله لمن حمده ربنا <تصفيق>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 لنا الصراط المستقيم، صراط الذين عمت عليهم ويرى المغضور عليه وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ الله اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُلْتِ لِ رَبِّكِ اسْجُدِي وَاخْضَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليه.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 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالْكَوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ وَرَسُولٌ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَرِّيْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطِّيرِ فَأَنْتُهُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّعٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 الله أكبر. أكبر سميع الله لمن حمده. ربنا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال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 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوфик ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ونطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبروا كفوا والذين كفروا إلى يوم القيامة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 هو أكبر سمع الله لمن حمده ربنا. Oh Yes,